فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مكناهم ما في الأرض ما نمنقل لكم وأرسلنا السماء عليهم درارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم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 قالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ولو رسول ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم, فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا بيستهزئون ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه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 بَعْذَابِ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَ إذِيَّ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوزُ الْمُبِينُ وَإِنْ يَمْسَكَ اللَّهُ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 بينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلر أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرقوا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 ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن أيقظه في أذانهم وقرآن I قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدأ لهم ولو رَدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْلِينَ قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا فَرَّطْنَا فِيهَا قَالُوا يَا عَلَى ما فرطنا. الحياة الدنيا إلا لعب ولا, ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزن كالذي يقولون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا متى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسل استطعت في الارض فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض او في السماء أو سلما في السماء.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 عليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه قل إن الله قادر على ان ينزل ايه ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابه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 وَنَسَوْا مَا تُشْرِقُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ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 بوتة أخذناهم بوتة فإذا هم مبلسون فاقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل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 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بوتة أو جهرا هل يملك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين كذبوا باياتنا يمسون العذاب بما كانوا يفسقون قل لا اقول لكم عندي خزائن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 تطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا سلام عليكم سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجمالته ثم تاب ثم تاب من بعدي وأصلح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 قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ثم بنما ثم يبعثكم فيه ليقضاء اجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده وشيلوا عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا توفت رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا حكم وهو أسرع الحاسبين قل ما ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعون وخفياء لأن مِنْ هذه لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُنِّي الله ينجيكم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 انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل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 بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعو إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين أن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق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 قمر باجغة قال هذا ربي فلما أثل قال إن لم يهديني ربي لأكون من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال قال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 قم اشركتم بالله ولا تقفوا انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي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 ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وآرون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا وَيَحْيَى وعيسى وإلياس كل من الصالحين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 فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِغَا بِكَافِرِينَ أَلَا الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هَدَاهم القران العالمين وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء ابي موسى نورا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 مصدق الذي بين يدين ولتنذر أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون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 وترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِي تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا مُفَرَّدًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوْلَنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ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 الثيون والرمان مشتبه وويرا متشابه وضرو إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لا لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركات وَقَرَّقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَناتٍ بِغِيرِ عِلْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَقُولُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تَكُلَّهُ صَاحِبَةُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيف لا تدركه الأبصار وهو يدرك وهو الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفيق.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 ذروهم في طيالهم يعمون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبنا ما كانوا لي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 فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقُتِرُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ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 فقد فصل لكم ما حرّم عليكم إلا ما ضرّتم إليه، وإن لا يضلون بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إن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 نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صغار عند الله صغار عند رح صدره للإسلام، وما يرد أي يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.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 يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلونا اجلنا الذي اجلت لنا قال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 والإنس ألم يأتكم رسلا منكم, رسل منكم يقصون عليكم آيات ويذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على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 فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِهِمْ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَنَا يَصِلُ إِلَى اللَّه وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى سَ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 لَهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَتَهُ وَفَرْشَاهُ كُلُوا مِمَّ رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عدو and أزواج standing in mind and shall hemus leshalo for his SARAH or has his defender for his rebellion اتبعوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليهم أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضلن سبب علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا في ما أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس فإن رجس أو فسق إلا غير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ضفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت أو الحوائى أو ما اختلط بعذم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 الله ما أشركنا، ما أشركنا، ولا أظنا، ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟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 وهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِنِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوا وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا انزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاء. وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب سوء العذاب بما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 إن ربك سريع العقاب وإنه نغفور رحيم.